وضعك <تصفيق> تجيبت اتكلم على المايت وبالوشكا الانسانيشا وانا كنل بيه ايه عمى اصولا؟ اه حضرتا؟ الحاجة اللي بعد كده الناس اللي احنا نسفينه عشان نقيس البرشا و الهدى البيويلتي والقيم برفسي صح؟ دي من ضمن الوجيكت أخر حدا المسجلسة of Micro-Ballurgical Examination دي كانت من Learning وأخذنا طرقه إزاي أعمل Micro-Ballurgical Examination لعينة هوا وإزاي أشوف سواء التكتير أو او أو إذا نحن التالي بالأندلسون وإنستاذ Air Sample وإنستاذه وإنستاذه خلاص هي دي Learning Objectives في حدا مش وط حم تزاليه الستكشن بتاع إن شاء الله نبدأ شرطة اللي هو الموضر طبعاً الشرطة تخلص النص النصر وزي ما احنا بيقول الشرطة بتاع المنتحن عليه إن شاء الله بتاع النظري يوم 22-15 استكاشر بإذن الله ولم يحبطه كله الامعاء الكتاب عشان بحاجة شقاله بحاجة وضع ورقة بحاجة الكتاب بحاجة الورقة فبنقول أول ما جنا نتالب الشرطة بلدفة النصر تحت بالمحاضر قلنا إيه؟ أول حالة قلناها انت عارفة ما يفعل انت عارفة خلق أول حاجه ادانا تعريف تفصيل كده للميه وقلنا هي عباره عن ايه الميه دي فا ستايل ستايل قلنا كلمه يعني ايه يعني روح الحياة بنقول هي عبارة عن زموس important element on the هي أهم حاجة تعتبر موجودة على سطح الأرض وهي سبب أو الأساس في الحياة اللي مستمرة الآن بنقول إن الماء دي مهمة جدا سواء لي بريد قفل <سؤال> انتو بريد ما عشت عام نصف عشتين فبنقول ان هي دي مهمه الدرينكينج مهمه السبرينين مهمه الالفتشر ليه حاجات كتير قوي او مجاريات كتيره جدا في السطح في حت المايه خلاص برده الايرنيج اوبجكتس انا مش هقولها لما اصبح شاطره ان شاء طيب زي ما احنا برده كده بنتكلم ونقول سطح كور ارضيه بيمثل المايه كام من نسبه اليابس كام واحد وسبعين واحد و في المية ألف واحد وسبعين في المية دول بنقسم واحد وسبعين في المية اليوم بقول عوام بنقسمه بنقسم لستة وتسعين ونص عن السدس وثلاثين مزرف مستطافات مائية بحار بحرات أنهار محيطات ده ستة وتسعين ونص في المية من ميليان واحد طيب الجزء الثاني ده واحد مع عبارة عن الجرّام موجودة، وأثننا بالتفصيل، هنا إن عندي حاجة اسمها وينزو، وعندي حاجة اسمها ستريل، هي الأغراض اليوم تريد تنسلي في الجرّام. عن الحجة اللي بعد كده واحد وسبعة وعشرة في المية ده بنسلي هنا الألستاب اللي هي المنطقة الثانية في المية، المنطقة الثالثة اللي بتبقى موجودة أو بتبقى طبعا أكيد كلنا عارفين الثالثة هي عبارة عن ولكن الظروف اللي علينا ضربات حرارة معينة هي اللي خلصت تحول من السرعة لون لون لسرعة الألست. آخر نسبة هي واحد من ألف في المية دا عبارة عن المطر فيب بخار اللي موجود في الماء في الهواء فخار الماء اللي في الهواء خلاص ده منظهر بسرعة بالنسبة لل泰山 النقطة الثانية لما تكلمنا كان في محاضرة قلنا إيه هي الحاجات القائمة وتنقط مهمة جدا جدا جدا وبتيجي سؤالكم فيدي في, في الامتحان بيقول لك الحاجات اللي انظورتها ضفودة آه حتى رأسي يقول لي مناسبة تحدث ها, ها تحوشين الفوار من بلدات إحنا برجع بلدات بند بلدات بند وقولنا فين البلدات يعني إيه يعني تقول قرر لس وأودر وتست وتست خلاص عليها بلاتة بول. بلاتة بول أو بتقول عليها مدر والجو مدر البلدات والماي يعني إيه بلدات المدر يعني تقول الماي وتست طيب الحاجة الثانية قلنا إياها تبقى صفيشر في فوانت تمام مش شرط ممكن الماء تبقى فعلا كويسة عنده خصائص سعتها كويسة بس كميتها ما بتقدنيش ما بتقد فيش الغرض اللي أنا بستخدمه سواء مزرعة ذي الكاثر أو سواء مزرعة بولتري أو أيًا كان أو سواء مصنع أنا بعتمد على سورس معين من الماء دي خلاص بيألفون الكمية المية تبقى صفيشر في فوانت النقطة الثالثة قلنا نس Free Full Immules أو Chemical أو Biological لما yup. جه الامتحان كونجريت to... الهيدروجين ريكوايرمنت قلنا نكتب ايه او الخدهات تبقى قابل تاول او سيف الحاجه الثانيه اللي هي تبقى صفشه في ال23 فري فروم الاليورز بس النقطه التالته التكثير النقطه اللي بعد كده برضه اللي في المحاضره الهيدروجين ريكوايرت احنا كده عرفنا او يعني ايه هوتر الهيدروجين ريكوايرمنت والهيدروجين امبورتنس ما بيش كلمة هاي جينك وتقوم تامل الكتابة لا شوفوا هو عايز هاي في قوارب متطلبات صحية مفروض تبقى موجودة في الماء ولا هاي جينك importance هي أهمية الماء خلاص بالنسبة لهاي له جينك importance لأن الماء يدخل في تركيب كل خلية من خلاياك مظبوط ولا لا قلنا حتى العظم البون نفسه يدخل نسبة منه في تركيبه بتكون نيء بتكون إما بتأتي أول حاجة الحبة الثانية أن الماء جوهنا لا الметابوليك <تصفيق> او الفايتر بروسيس ينفع يحصل حمض من غير مياه؟ يعني من الاول الماستيكيشن ينفع أو نقطة تقدر تماما ماستيكيشن من غير ما يبقى فيه مية مش الصوابه ليه أصلا عبارة أو جزء منها عبارة عن موتر اللي هي مساحة العمليات من أول الماستيكيشن لحد الإكسكريسشن بتاع مس ما هي دي بروسيس الفايتر سكريشن زي هرمونز إنزيمز الدم نفسه قلنا الحاجات بكلها مش تعتبر نسبة بيرة جدا لنا عبارة عن إيه عبارة عبور. خلاص؟ قلنا حميلة المية. مية جاني؟ في ايه؟ Regulation of the bridge. بتنسم درجة الحرارة. Regulation of budget temperature. بتنسم درجة الحرارة الجسم وقلنا عن طريق عملية الايه؟ خلاص؟ طيب ايه لما بيحصل دقشن لكمية الميأونة ممكن الإنسان أو الحيوان يقدر يعيش قد من غير مية ويقدر يعيش قد من غير أك قد إيه تلات تيام بالنسبة للمطر الفور الفور الأكرة 5 سرعته طباس؟ أعني أرمان 40 يوم من نظر شو بس الناس بس, بس بيقولوا من الكتاب العالي قعدت اقول لك يوم ما اكلت واكل كام يوم من غير ميه يوم من غير اكل وعشر سنين من غير ميه ده اللي اه يوم من غير اكل وقلنا ليه والله شكلها كانت خلاص مش عايز انا قلت مش عايز تعليق يا ريت تركز معايا وتكلمني انا محدش يتكلم حد بنقول 40 يوم من غير اكل وقلنا ليه لان الجسم مش الانسان او الحيوان ما مرة واحد واحده نتيجه الجليكوجن والستارش البروتين المتخزن جوه الجسم بيبدا يحصل وتوليده ومطلع كمية ميه المال وقولنا في المحاضرة ان انا عندي الجليكوجن لما بيحصل له ميتابوليزم كمية كميه اكبر من النساجة حصلنا تبلزم كمية أكبر من البروتين. إحنا مشي من. لو انا عندي كمية نفس الكمية سواء أثر الأول ميت من داو دولة هنلاقي نساجة وطلعل أكبر من السويد الفات أكبر من النساجة أكبر من البروتين. فعمليات تبلزم النساجة عشر أيام بنسبة إيه؟ بنسبة دي القطن. هو هنا بيقولك أسبوع أسبوع للأكل 57 ايام دي المطر نظبطها نعملها 40 يوم من غير فوق ومن غير تحت دي بالنسبه ل الكلام ماشي مع بعض خلاص وعرفت ان النسب بقى اللي في تركيبها الميه بالنسبه بتشرب أو المحسنات أو الرز او الحاجات خلاص لما قلنا الكلام عن موتر العذارى قلنا كمية المياة the amount of water which required for human or animal بنأخذها منين؟ كمية المياة اللي بيحتاجها الانسان او الحيوان بيأخدها عن طريق ايه؟ ها؟ قلنا عن طريق غريني موتر. غريني فورج الأكل خاصة الحاجات اللي هي مادة خضراء فيها بتبقى كتير النسبة للمواد شف فيها اعلى ها؟ التاني استينا حالة المتبولس. نستقلنا أنه مكسر نطوريزم الإنفاذ بالبروتين بالرستاش إذا أردنا بقى الأفاذ ستارش بروتين ليس محدش الضغر خلاص يبقى دولي 3 أو موتر إخوار اللي يحسر من خلال النساء أو الحيوان على رقم طيب النقطة بقى لديدك حنبدأ فيها هذه الموتر يبقى التالي مهمة أو أعرف الهيوجيني الموتر أعرف الهيوجيني الموتر الهيوجيني الموتر ها. أعرف الوطر الكوار من إزاي بنحصل عليه أو ديلة الصفوات الحابة لنقدر طبعاً لنبقى على بقى ونحن نقوم بها بالعمل لنبقى الوطر الكوار من لها اسم تاني انا اعرفه برضه ما نكملها مع بعض صفل 187 و 188 بس نعمل دول ونخلص خلاص نعمل ايدي طيب بالنسبة لي الوطر إيزاميش امتى قلق انا, أنا امتطر ان انا اعمل وطر إيزاميش ان انا اخذ عينة مية واحدة الوطر إيزاميش لما يقولك ان امتحان الوجيكت ازاي السؤامرة او يقولك الان افضل يا دكتور او يقولك الان يبقى هو ايه؟ يا رب تقولي انت قد ننطر او ان انا احتاجي نلعم ننطر اه عايزة اشوف ميكوريجانسي المرموط في المية اتأكل من البلات اسميه البلاتة بجي تبتعيها يعني اتأكل من البلاتة الميتة اه مش لما تقول تلك يعني عايز من فزيكا الكراكتر <تصفيق> يعني معنى كده ان انا عايز اشوف البلازما دي هي تشوفها اوذرليس ولا قرادليس ولا ديستريس بالفعل ولا هي لها اوذر وقراد وديست ده بقول عايز ديستريسال بقى زي ما انت قلت عايز اشوف الايه المايت ورايش في الا ايه تاني التلوث الاشعاعي ولا لا اشوف التلوث الاشعاعي فيها عشان التلوث الاشعاعي يعني البوليوشن بصفه عامه ماشي ها الكيميكالز انا عندي ان شاء الله لما هنبدأ في تجارب ان شاء الله هنعملها برضو مع بعض هتشرح نظري والتجارب اللي احنا الكلام في الكتاب هترسموها معايا وانا بعمل على الصدور. وده اللي انا عايزاه يعني مش عايزه الكلام كل الكلام اللي مكتوب في الكتاب ده مجرد هيبقى مرجع ليك عشان تبص بس تقرأ لكن لما يجيلك في الامتحان انا عايزه رسم ترسم الرسمه وعليها البيانات خلاص طيب بالنسبة يا جماعه بنقول ليه الايم او الهدف ان انا عايزه اعمل examination water اول الحاجة ان عايز اعمل detect او detection ليه اذا ما كنتم قال ليه التابلتي او ان أنا عايز اعمل او اشوف ان هيا دي ستيف or not عايزشو ان هيا دي امنة ولا لا ان انا استهلكها ولا لا يعني عايزين نشوف الخارجينة fitness and water دي حاجة عايزشو ان شوف الخارجينة fitness and water زي ما عايز اشوف ال basic اشوف الكيميكلز اللي موجودة فيها النيتريت والفوسفيت والكورايد والنيب وحاجات كلها عايز يبقى انا هدور اول نقطة على هيدروجين فيتنس يعني انا عايز اشوف الكيميكلز عايز, عايز اشوف المايكرو اورجانيزم عايز اشوف الفيزيكال ده اول حاجه عايز اشوف الميه دي ولا لا طيب النقطة اللي بعد كده عايز احدد اذا كان المصدر او فيها بنتكلم على الصيف السخوطه الاكثر يعني دلوقتي اما و بالنسبة للأماكن اللي فيها السمكية بتبقى لها خير. المفروض بيقول لك في وقت الأوقات بيلاقوا أنه أنا عندي الأسلام خاصة في البحر الأحمر وهم يوصي بيقولك أنه هناك أنواع الحسلاء الشباب وفيه أنواع الحسلاء وفيه أنواع من الأسلام اللي هي الأنواع النديدة. فيقول لك ده ليه السبب؟ فهم بيضطروا أنهم يأخذوا علينا من المياه ويأخذوا أنهم يأخذوا إذن ليش. أنا كده بعمل examination من المياه لما أنا عادي أشوف الستيرتابلتي بتاعت بسيرفر سوبر إن هي بتعمل إيه؟ تحافظ على الـ ecosystem ولما دينا نتعلم مدود الـ ecosystem وتركه هو نظام على بعض عباره عن المياه الفيش، fish بلانت. aquatic plant المنظومة قولة هل المياه مناسبة ليه بيحسر الـ ecosystem تبقى فيه ثلاث؟ ولا لا في الأمور النقطة الثالثة النقطة الثالثة تشوف إذا كانت المياه دي صارحة للزراعة ولا لا وهو المفروض ان انا مش اي مية استخدمها في عملية الري لان احنا دلوقتي بنلاحظ ان على الرأب ان احنا بنسرع الارض الا بدأت مية ما بتجيبش إنتاج من السنة على السنة لأ او إنتاج بيقل من سنة لسنة لا ممكن يكون سوى المية الميه اللي انت في اللي فيها او الميتيك ديجريديشن اللي فيها بتدمر وفترة فترة بتعمل دامج للنباتات ديت او الخضره يبقى عايزه اشوف هي سويت قبل الايه ديجرديشن ولا طيب ايه هي بقى السكيما بتاعه الوتر اكسيشن هنكمل مع بعض النقطه ديت الشيتكس اول حاجه تكتب الهيشنك فيتنس بتاع الوتر اللي انا عايز الكيميكلز عشان أعيز أن أرى هل هذه السيفت السوطر تلك السيوطر بتاع الهدف أو الأكواتيك بلانت أو الأكواتيك أنهي النقطة عشان نشوف شوفت إنه سيوطر لأبلفت شرط ولا لا خلاص طيب في السكيمة أبقى ستعب الهدفة مع بعض الإنية دي شاء الله سنتشتغل فيها السكيمة أول حدى اللقاء العملية هو ده اللي انتو هتفملوه اديوه ودين فوصيه كده توبوغرافكال تقصبوها توبوغرافكال إجزاميليشن توبوغرافكال إجزاميليشن بأول خطوة الخطوة, الخطوة التانية ده إن شاء الله هنأخذها من عرضه إسامبلي دي لعبة كلموسة هنأخذها من عرضه يبقى أول حاجة انت أصلا كاستيمع انت هتحبتها لنفسك عشان تعمل اكزامينايشن للميه اول ما عندي مثلا بقول ايه بير ايا كان بير او بيقول ويل او سبرين هو انت هو دخل في الامثاله اللي هو اللي ده من الاول ستشن لا اتفضل يا محمد برضه اتفضل ف اللوكل خلاص، النقطة اللي بعد كده الفيزيكال نركز مع بعض نركز مع بعض بعد الفيزيكال الكيميكال الإنسانيشن الميكوبيوشيكال رقم 6 الميكوسكوبي ايه بوتا اكزاميشن سكيل بتتكون من ايه هتدون اي لوكال او توبوجرافيكال توبوجرافيكال اكزاميشن النقطه الثانيه هي سامبلنج سايت ادس اكزاميشن الكيميكال الله هناخد النقطتين او عندي مثلا سطح سموتر زي بحر او لنرى كيف تنفقها كيف تنفقها؟ أولاً ما تذهب، تعمل لغة أو تيبغرافكة الإجزارة، أنت فحص بالعين العين بتبص والله بتلاقي مثلاً فريق قمامة بتلاقي مثلاً حيوان ميت، مرمو بتلاقي مثلاً ألماء الويس هذا يديك إنديكيشن أنه ما يطيف حاجة فنفقها مشكلة، إذا دي أول خطو أنت أيضاً ما بيجي عندك بير أول ما بتوصل، فتبص البير ده بتشوف يا ترى البير ده فيه مثلاً ألماء الويس دي او حسب اليوشن تقدر تحدده بالعين ده بنقول عليه بوكل انسبيكشن او توبوجيكال طيب النقطة التانية هتكون واخد عينه ميه صح ده البديل ان احنا المنطقي بعد ما تاخد عينه الميه نروح المعمل هنبدأ من اول الاناليتيكال ان انت هتعمل الفيزيكال كيميكال مايكرو بايوكيميكال وكل خطوه من دول هشرحها بالتفصيل وهشوف ايه المخاطر فيها وايه خلاص طيب، بنسبة بقى أول لوكال من أو تيبوكرافك لوكال أو تيبوكرافك حاجة عبتل لدي ذاك هل ترى الاحياء من الى ايه اتبوش التاح ايوان ايه لا دا مش دا. انا عارف الكلام بس الكلام انا الكلام بس اللي الكلام الان انا اصده ان انا لما قلت في الاول قلت عن تبير وعند السف سوطر يبقى اكيد لما حاجة اعمل لك <تصفيق> الانسفكشن في حاجات معينة هادر ان انا احد او حاجة احطها في جماغي لو انا رأي اتبوش السف سوطر هتختلف عن الجراون دغوطر في عندي حاجة مهمة جدا في الأول قبل ما أقولها احنا كده احنا قلنا Local Examination أو Local Inspection أو The Graphical بيديني انعكاس عن ايه؟ لما بروح أعمل Local Inspection كده بيديني انعكاس أو انطباع عن ايه؟ اه المية دي فهه بليوشن ولا لا؟ المية دي حصلها بليوشن ولا لا؟ يعني مقدر من انطبع في الأول بنت ليه فارس وكده أنا ملمسي بأكد المية دي حصلها بليوشن كل عكس، العكس صحيح لو ما يزيد مش لاي أي حاجه موجوده بده حواليها وهي المكان ضيق بتقول ايه في شك هذا الشك يقول لك لا ممكن ما يكون كويس فاللي هي توصل نبى نأخذ عينة وابدأ حجنا يبقى ده بيدي البوغابلتي او البستوبليتي أو سواء سيرفس أو جرام طيب بقول بعد بالنسبة للسيرفس هو درألك إحنا عندها نون ومائة لو أنا إيه أي مصدر بيقول عليه هو على هو الريفر بانت على الجفاف بتاع المهر موجود خلاص؟ وبينزل الدرينج بتاعته في قلب الماء لأول نقطة في عنا عامة لها مشكلة يبقى الدرينج أو الأول تد. الدرينج الدرينيج أو الأول 3 أو إنستابلشمت أو إنستابلشمت أو الريفر بانت يبقى أول نقطة وجود ها. وتنطعق العامة البرينج او الاوتلت بتاع اي استابليشمنت موجود على البربانك سواء ده مصنع او سواء ابا طوار او سواء ايه او سواء ايه نسل تحضر من حاضر سقولوا شايداتي الحجر بعد كده بنقول البرزنس او انمال فارقس اكيد ده منشفه كتير اول وطول الوقت البریزنس ان انا اعمل بريودتال ازامنشن سيفس كل شهر يعنی لو انا مصدر اكید احنا عندنا هنا الانهار دی في عندنا اللی هو اله ببول اللی هه وي تعيد الميه وبعد كده توصل لنا يبقى الجيم بالجيم اللي المفروض ان سطحات النهائيه دي ان انا اعمليها اكسبليشن ويكون بيوديكاري يعني كل شخص الجراوند ووتر الجراوند ووتر بقى نقط مختلفه شويه هم نقطتين النقطه الاولانيه ان انا في حاجات معينه هبص عليها في الويل اللي موجوده عندي يعني انا عندي بير احنا خدنا الثلاثه بالتفصيل لازم انا بص عليها ولا اهلا او بص انا في الاتفاع الولدة 90 سمت من الجروة ما يقلش عن كده الاتفاع من الارض الى 90 سمت يدعو دعاني البريمش سيستم 10 تنطور يدعو دعاني البريمش سيستم 10 تنطور الطاقة بتاعه بقى طايت لطايت لطايت لطايت خلاص ولما كده قلنا ان هو المفروض يبقى كونفكس بحيث ان هو ايه اي رينو موتور او اي حالة تنزل تنزل بعيد عن الايه عن القول اللي عندي النقطه الثانيه لما اجي ابص ابص هل المول فيه ستريكس ساعات بنلاقي في فيه خطوط او بنلاقي فيه تشققات في شرز في المول ده ممكن يكون دخل الكودنيشه الاول بالوشه من خلاله فالمفروض ان انا ابص ان انا عندي في شرز او عندي لاينز والقول لاينز دي ممكن تبقى ريد أكيد على حسب ايه حكوا لنا عارفين لما يكون عنده مصدر للميه ويكون اوضى لفتره طويلة المفروض بيتكون الالجي وفيه عنده انواع كثيره جدا والوان كثيره جدا من الالجي فقلت انا هبص هل طبعا ترى عندي الستكس من الالجي دي على البول بتاعي والود خلاص يبقى لما يجي يقولك الinstruction of ground هتقوله ممكن يبقى هيبقى فيه كمان عشر دقايق او ربع ساعه انت تجهزي ساعة وربع ساعه وربع الامتحان هيتحل ساعه في واجب للتجهيز ما عليه يبقى انا كده عرفت لي للوولز اول حاجة ان انا اشوف الكونستراكشن اشوف الوول المفروض ارتفاعه يبقى قد من مستوى سطح الارض ما يقلش عن تسعين سم بعضه عن الدريج سيستم ما يقلش عن عشرة امتار الطفر بتاعه او مواصفاته وانت طبعا هتبوظها في الشرط النقطه الثانيه قالك ان انا اشوف اذا كان في كونتيمنيشن ولا لأ ازاي يعني بيقولك ممكن يبقى عندي وي ركز في الحته دي قوي لانها مهمه وممكن تيجي في الامتحان برضو كومبليت او صح و يعني انا ممكن يبقى عندي بير والبير ده بيحصل له كونتيمنيشن بالنسبه للصوره الثانيه جنبه اه حاجه حضر حاجه المحاضره قلنا ده هيعتمد على النيتش بتاع الصوره ممكن تكون طبيعه اللي موجودة بتساعد على السيليج او مرور او انتقال البلوشن من السيرفس وودر والميو التعدي اللي هي بلوشن دي بتوصل للجراوند شب دا انا اعرفوا سيطر ها فاكبا بعد شغل مستنة كده ونفوق شوية مع بعض دلوقتي انا عندي سيرفس وودر وعندي جراوند عايزة انا انا شكا ان الجراوند وودر اللي عندي ديها بيحصلها بلوشن من السيرفس وودر أعمل. اعمل اعمل ايه حلل دي وحلل دي احلل دي بدور عليه خلينا على اللي هناك هو الايه اه اللي هو في <تصفيق> 80% صح اللي هو بيقوله بس احنا حلقة. حلقة حلقة عميزة. عميزة. اللي هنحل ازاي أو مادة يبقى لها كاركترستيك تست أو مادة يبقى لها كاركترستيك إيه؟ كارا يبقى مادة لونها مميز مادة لحيتها مميزة مادة لونها مميز أو طعمها مميز أخطها في السورس الأولى وبعد كده هربع عضابر عليها عندي في الجرام والنور وما لو لديها تبقى أنه فعلا عندي تفصل تسريب من السيرف سوضة من الجرام والنور أكيد أنه قوم بديتو أحرمس أكيد موايجة غير ضابط نموضفها زي مثلا غازات طعم الصوديوم كلوريد انا لو حطيته والايد ان هو بيحصل عندي والميه مثلا او نسبه الاملاح عندي هنا بتزيد يبقى اكيد ده الماده اللي قلنا لها كاركترستك تس ده ثلاثه خاصه خاصه زي كلوريد كلوريد كلنا عارفين لونه لون مميز وفي نفس الوقت رو ابيليتي ان هو يدوب وان هو بيبقى كاربس انا لما احطه بالتأكيد ومرور بضروره الوقت هيوصل عندي في الجراوند لو لقيت اللون يبقى اكيد انا بيحصل حاجه اسمها السايد كونتينشن حاجه تالتة بتقول نحط ماده ليها ايه؟ كاسالست او كسيت البكتيريا بكتيريا ضاريه بس البكتيريا دي ما ايش ضار البكتيريا ديت انا هضيفها عندي في السورس ال ده وهرجع بوزن مزيل القاله ادور عليها في الجرام كل طب البكتيريا ديت عندي اسماء ليها زي ما مكتوب في, في الكتاب عندي حاجه اسمها باسيلس رودي بيودس باسيلس قال البكتيريا, البكتيريا دي بقى لها احمر يعني البكتيريا ديت بقى لها لون مميز خلاص الثاني لونها بيبقى فايف هات البكتيريا ضد ممكن يجي في الامتحان ويقول لك في مثلا تقييم معينة بس عشان احدد السايك كونتمينيشن ماده رايستر اوف اودر او تيست زي كده سويفتي اي كده خلاص طيب يبقى انا عندي الدفسيه عندي ثلاث انواع عندي بصلص ها حاطه طعوم بسلص ما هيو بسلص مايونيزس واخر حاجه سدوموناس خلاص طيب سدوموناس بريسس قالوها كده النجدة الأخيرة عرضه لول شارك فول أو البول بار أو القيز بعض الزيوت ممكن أنا أضفها في مصدر الأولاني لو بيأتها بالول شارك فولي حتى شارك فولي لول إيه التفاح خلاص يتميز باركوش بي اللون بتاعه إيه آه خلاص شباب تام النسبة لللوم بالإنسبيكشن أو التوبوكرافكة الإنسانية لأول نقطة بالنسبة ليه Local Inspection أو Typographical Examination Local Inspection أو Typographical Examination نيكملهم في التجارة. يبقى لما يقولك Local Inspection هدوم أيله أول حاجة Surface Water ثاني حاجة تبقى مضغوطة بالنسبة لل Water قلنا هنشوف The system أو الأول في البتاع على ال River Band كاربس أو الانمال ويست النقطه الثالثه اه هتكتبوها هو ايه اللي هي المفروض ان انا اعمل ديولوجيكال اكسبليشن مارسل النقطة اللي بعد كده اللي هو توبوجرافيكال اكسبليشن او اللوكل اكسبليشن او اللوكل اكسبليشن هي برده عندي هنا بالنسبة للجراند موتر اللي بعماله عن ايه نقطتين النقطه, النقطة الاولانيه ان انا عايزه احدد هل مناسب ولا لا؟ هل هي مناسب ولا لها؟ الارتفاعي بتسحيل صنط من سطح الأرض أنا عند أشوف اللاينز اللي موجودة على الولد أشوف بعضه عن الدرين الشيس اللي موجود ما يقلش عن عشان تندار أشوف الطايلة موجود. النقطة التالية، عايزة أشوف هل في صايف كنتمينيشن ولا لا؟ طيب كنت الحشه بقى من خلال ايه ان انا استخدم ماده لها كاركترستك تيست زي الصوديوم كلوريد ماده لها كاركترستك color زي عندي بكتيريا وعندي جهاز فلورسنت البكتيريا زي ها؟, ها ماشي الحاجة الأخيرة قلنا ان بنضيف الاولز أو هو الشار كول لها كاركترستك في الايه السورس اللي موجودة في حد عايز تسهل حتى ترسل الانستيكشن يريدنا حاول نكمل مع بعض هل مع بعض فإن شاء الله في الانستيكشن الهي الان أو اللي بعده أقوم ايه, ايه نليل كتابي عشان أشوف تعلن الناس اللي كانت بقى معانا درجات بقى الناس التانية بقى يحب. ولا ايه مفتد. ولا يرى عايزة؟ عزي. عايزة ولا تخوش بعد الواحد ده هكري بيتم المره الجاي اخذ الدرجتين ولا الثلاثة بطوي احسن صح؟ انت بتخطر الاول ارا خطرش يعني وين يعني؟ ايه؟ سيكشن نعم كمان يتكتب فيه زي ما أنا قلت في المحاضرة كمان دلوه هدفين الهدف الأولاني إن أنا أميز سيادة زي ما تبقى لا شوفوا ما تتكلم معده ومعده من اللي هو إيه؟ اللي نين في البيت؟ صحة وراء ديابة إيه؟ ديابة إيه؟ ديابة إيه؟ في حاجة كثير متتتوقف بالغياب لأي أنا أكد ساعات ينقل <تكتشف> حاجة ثانيه ان الاسئله دي هتيجي لنا في الامتحان فسيادتك انا كده بكبرك ان حضرتك لما بتكون معايا في السكشن تبقى طالع من السكشن عارف انت اخذتي عشان سيادتك وخيره وخيره وخيره اللي اللي اللي مركز في السكشن واكيد 90% السكشن ما بتبصش فيه بنيجي بقى قبل الامتحان ساعتين ثلاثة نقعد نبص في الكتاب وعايزين ننجح وعايزين النتيجه تبقى كويسه سألها بقى أكبرك لمنذية أكبر تبقى كويس هو ده اللي لازم نعمل ده اللي احتكتشفناك لازم ان انت متسدش الناس كده تحريينها واضح اه يبقى في حرية بس في نفس الوقت انت مطالب ان تتخلت الوضع او الطالب اللي كتابة نسمع الطالب اللي قدارك يبقى مستوار كويس ازاي بالحبات اللي اتنا هنعملها عشان لما لا اعمل كده انا كده عملت اللي عليها لما ندريك ستطلع وقشا ومش خويسة ومن نسبة النجاح أولا في الآخر يبقى لأ ندور بقى ونشوف سيادت حضرت شاركت حليت يبقى ماشي أمحاك فعلا ساعتها مدور ونشوف ونعوض يبقى اللي الجاي منها في جاملة مكانش يبقى سيادت ملاكش أي اعتبار بالنسبانا لإن إنت أصلا ما كنتش موجود معاك خلاص للأسف بقول ده تشتناك من المعاملة ومن سنة عن سنة فلازم طيس <تصفيق> ايش <لا. تصفيق> <تصفيق> ايش شاء الله. ايش ايش هل تشوف هوه احنا بنقول اوطر من مع بعض لما تجيب الكتاب تصحبه السجد بيحفر السجد مش تجيب الكتاب بوضعوا في البيت او مش عايزة كده انا عايز الناس تحفر السجد امعها الكتاب نشوف بقى نحل الأسهال مع بعض. تقول الأسهال دي ان شاء الله مش فيعفروا بعنا حبك انت لما تكتب الكلمتين أره اللي انا اكتبهم جوه هقولهم مره واثنين ديذا الكتاب اعصابك خلاص يعني لما تيجي حاجه وتبص فيهم وتكتبهم وتيجي تخلص قبل الامتحان هتبقى عارف كتبت ايه وعلى ايه مش هياخدوا منك الكتاب في اللي احنا هنعمله معروف روح خلاص يعني لا، هيبو خمس درجات، هيبو عشر درجات على الشيء و, و, و عشر درجات على عشر و عشر, عشر على العمل و عشر خلاص، ف زي ما ده المساعدة لي ناخد الموضة في السيكشن الياس ثانية بس انت الموضة ليست باكتب فيش على خلال بس, لبق. بس, لبق. بس لبق. الصراحه اه هو ها انت دلوقتي عايز ايه نفس عليه الدنيا عشان نعمل وعشان احل صح ولا لا ويا بالنسبه لاخر كده بس عشان مبدا ده الناس تقدر ده تمشينه ده الناس تقدر تخفض يا الناس تقدر تخفض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 بعد سامبلي تجزء من الإجسامناشا بتاعي خلاص طيب، قوانا لما روش أخذ عينا، مين المصدر معين صح؟ عايز عايزة شوف مهاجين الفتنس، زي ما احنا قلنا، وقعت الايه؟ المصدر اولنا لا ممكن عندي مصادر مختلفة، فأجمع عينات مختلفة وابدأ وقت حاجلة واختار وشوف احسن مصدر ماشي؟ طيب، برضو انا عندي في <تصفيق> بريكوشنز بفورم عند مصدر سامبلي استلمي ده قبل بعد افاتاد العمل اللي على العينه بتاعتهم ركزوا معايا دي صورة في امتحان سنه 3 الصورة صفحه 11 دي جت في الامتحان وفي الصوره مش موقته هنا صورة شخص وتعرفوا ايه علاقه الكلام دي بالصوره في شخص راكب مركب ومعاه زجاده بيحاول ان يجمع عينه مرض خلاص هو ممكن ايه يقولك الصوره دي عباره عن سواء رقم 11 أو سواء الصوره اللي انا بقول عليها طب بصوا دي ايه السماء السماء الصوره برضه عشان يبقى كده قلناها صوره صفحه رقم 13 صوره رقم 14 ثلاث صور دول مفهومه جدا جدا ممكن في الصوره اللي يقول لك اعملي كومنت على الصوره او ايه الصوره دي عباره عن اول حاجة تقول له دي عبارة عن سبل اتزال ايه باخد عينه سبل موتر سبل طيب النقطة اللي بعد تسالهم اي الهبات تحدد لي لان دلوقتي على السبل بعد الكوشه هقول لك من السيرفس موتر بها طريقه من الجراوند موتر لها طريقه من البايب من الحنفية لو طريقة فانت تحدد تشوف الصوره اللي عندك دي بايب ولا ولا جرام خلاص؟ ودون ياتب مثلا البركوشنز بق بعض من البركوشنز خلاص؟ طيب بالنسبة للبركوشنز قاله وبعض أنا البقض رايح اقل عيني انا رايح اقل عيني ايه اللي احطها في اعتباري خلاص؟ كلام؟ بذيب ايه؟ ايه لا لا احطت في اعتباري وانا تكون مجيس خلاص اتماعها كده؟ اغير اغير, أغير. أطلع. أطلع. أطلع. لأن أصل إدومي يعني ما فيش حاجة معي. إدومي إن أنا راح يكون أنا عادي يعني راح أعمل المية يعني. أخذ معايا الحاجة لأنها خص فيها المية. أكيد. طيب أنا عندي البطر. البطر اللي أنا هأخذ فيها المية. نركز مع بعض. البطر دي لو أنا حام للمية دي كيميائية زينيشن. هتختلف مختلف عن لو أنا هأخذ العينة دي حنعمل ماي كوبايتش. أكيد. لو انا هعمل ما يكبر تجنب الستنشق البوطل زيا بودي نيت باستر اي وانو عقب البوطل لبودي نيت باستر اي عمله كيميائي في الشر في الشر عندي البوطل معقمة أو لأ لأن أنا مش حد ببتل المباراة كيميائي أنا أعمله بي يبقى بالنسبة للبوتل الأولية ان انا عندي البوطل اللي أنا أخذه موجود من في الأولية برضو يبقى ترانسفيرر قرر نص خلاص من هش أو صنعه الجاس خلاص. طيب تتفاضل البوزيتي برضو ان التبست بتاعتها ما تقلش عن 1 2 لتر كميه المايه اللي هاخدها تعينه عشان اعمل لها ديزمنيشن ما تقلش عن 1 2 لتر التبست بتاعتها تبقى من 1 2 لتر لت. خلاص اضافه اللي بعد كده ها عشان لو انا هعمل كيميكال لو هاعمل كاربوهيدريت لو اعمل كيتاليز المفروض البوزيتي تبقى ايه استرايت اعمل لها استماليزيشن ترى الاولانية انا ممكن عن طريق البولينج من مدى من 15-30 ل دقيقة ترى الاولانية يقولين عفلي الورتوكلاب طرق, طرق حرارته 120 من 15-20 ل دقيقة او الحضر اوفل بالفورن ان انا احط فيه الغلاسس طرق حرارته 140 لمدة 3 ساعات او اضافت طرق تحاربه عند 160 وقال الوقت لمدة 9 ساعة او اخل الفرن عند 180 لمدة نصف ساعة لو هعمل وقالت يدفيني ان البطن اللي عندي تبقى كليل كليل وتبقى اللغم بتاعها المزاحة يقول a transpirous or foreignless وعمل لها the insulin يقول the motor for several يعني انا اشتوفها بالعربي كده عدة مرات بالمسجر اللي انا اخده من المياه وبعد كده او ماخده عيانة المياه خلاص؟ طيب المفروض قالت في حجم ان اوش التربوشة ويمكن ان بتدي أبني. لو المية أنا أخذها من عينة مياه قده من حنفي من التاي. ولكن الإزازة دي لابد إن أنا أضع فيها مادة اسمها صوديوم صاج صافي. لو أنا أخذ العينة دي من التاي نحافية القبر لابد هي تحتوي على مادة اسمها صوديوم صاج صافي. طب ليه بق؟ شمعنا يعني لو قده من التاي. كلنا عارفين إن السورس اللي بيبقى فيه نسبة الكلور عاليه شوية هي هي ايه ميه الحنفيات نتيجة المعالجات اللي احنا بنقولك بتحصل في محطات الميه بنحط كلور الكلام ده شرحناه في المحاضره وقلنا ان هي بتوصل لنا للحنفيات خلاص طب دي تقلو انا عايزه اقل نسبة الكلور طب المفروض الصوديوم كلرايد لا الصوديوم سولت الصوديوم سولت بتاعه دي ديشن الكلور او دي كلوريشن للكلور اللي موجود في الماء دي اول حاجة طيب اضيفه الكرة عشان يعمل دي كولرينيشان قال لها جرام للليلتر ١٨ جرام للليلتر طب الحاجة الثانية قال لها بتبنيها بتعمل ايه؟ بتعمل تستابلائز الفيكت ليه النمبر بتاع البتل. يعني ايه؟ خدت ما ينحق بيه وهعمل له ملكوبالوش قال لها بيسومي مصيروش على النمبر بتاع يبقى السابق يمضل الى عدى سابق ميزيج يعني انا ممكن اخل عينة مية ويبسيطة برقة الحرارة الموجودة بتاع الانفايلومت تبدأ البكتيريا بتاعت المية كتقاصة والدني اذا ما احنا بنقول انتباع خطأ عن القوية بتاعت المية أو. فعشان كده قالك الاستوريوم يساوشنا فيه من ضمن المواد اللي احنا نستخدمه او مهمة جدا لما اجع مستعملين جيبين انتهاء بنحوص النسبة 18 جرام ديلي هو قالك انه منظمة اه انا كده بارك هيلز اسوشيشن قالك حديد الكميه هو هنا مكتوب على فكره 100 دوز بقى جرام 100 حبه اللي 18 جرام ديت عبارة عن 100 ميلي جرام لللتر خلاص طيب انا خلاص الحمد لله الحمد لله الازازه كانت بتنزل عندي الازازه كانت الكبس بتاعتها من 1 ل 2.5 الازازه كانت كبير كبير بعد كده انا اخدت العينة لو مايكو بنوشتر كانت سترايل الحمد لله لو عمل كيميكال عملت لها رنسيج وخلت كليل برون من نفس الوقت بعد كده بنقول هول حقك فالسودين سوية صالفين وانا باخد العينة المروح اخر خطوة او الاخر البركوشن المفتوذي البركوشن زي ما قول عني ان انا اعلم ليه انا اخدت العينة يا فخيز اخد العينة وبعد كده لما اروح ممكن ان انا سلم العينة لزويل كان يشتغلها لا يبقى عجل هو هيعم ولا يبقى عارف هي العينة اللي موجودة عندي عايز أعمل deduction فيها الـA للكيمياء والمايكروبيولوجي. طيب هي إيه كانت المشكلة اللي في المجال ده؟ العينة دي رقم كم مفروض أكتب number بدائرة العينة اللي موجودة عندي المفروض أكتب اسم المزرعة أو اسم المكان اللي أنا جايب منه العينة عشان كل الحاجات دي مفروض إن أنا بطلع شيت وبدي أقوله مع النتيجة. خلاص أنا لما بقى عمل examination لا بقى عملش examination لعينة واحدة أنا ممكن أجب 50 عينة وبعدنا رحي أعمل examination فالمفروض كل عينة لها رقم كل عينة يقوم معروفة أنا جاي من مكان الفلاني المكان الفلاني ده تنزيل مشكلة إيه طب أنا عايز أعمل كمية examination رميكو بيولوجي ده اللي هو اللجل خلاص؟ طب لو أنا أخذ عينة بقى من كتاب من كلام اللي أنا أخذ الحرفية، ولو هاخد العينة من ويل، ولو هاخد من ويل، ولو هاخد ولو هاخد من حد عشان حد يعرف يقول لي الفرق بين و ويل. حد يعرف لي الفرق بين ويل هو ايه فاهم يا باشمهندس طبعاً اه استني نيجي الاول يا هو سورس للمره ها الوي اللي هو البير اللي تحت الحفر لو احنا قدينا شغل اللي هو البير اللي هو الابتدائي او اللي هي الطرمبه اللي هو بنقول عليه دريفن ويل يبقى الداف ويل اللي هو المحفور هو زي بقى بالنسبة لما أنا عايز اخذ عينه من تاكو ها يبقى اكيد اول حاجه هشوف انا عايز عشان صح؟ طبعا أنا عايزة أخذ الأوار عشان يمكن يجلب. <تصفيق> ألا من الأوار أخذت حرف حنافية. هسمح للمية أن يحصل الله لمدة عشرين دنيا. أول فضوة اللاوة تسلوك فور عشرين دنيا. طيب بعد ما خلط المية تنزل لمدة في الشريط دي جايبين البطل ونعمل لها ريسي ومتضغوطة ماشي اه وبعد كده نجمع باع عينة المية و لها ايه اعمل لها ايه اعمل لها ايه اعمل يعني نفوت بعد ما انا اجربا انا اعملها في الاساس ده كل نعمل بلما يجيلك في الامتحان الصورة بتاعك ليه تبنيع من التاب ثم اعيله لو الكيميكا وقال ان انا اتخلو ان انا عشرين دي ايه العينة في البطل وعمل له ايه اقفلها في استو طيب له وعشان بكترينيش لو العينة اللي انا اتنسل ديها اعمل لها بكترينيش كد بكترينيشة آه المفروض هما هو المفروض الاسطرائل الحاجة الثانية النظر بتاع التابع عشان ما تكونش البكتيريا اللي جاية جاية من هنا المفروض ان انا عقمة او اعملها استرائيوزيشن برضو في نفس الوقت شانت بقى البطل معقمة بالنظر معقمة يبقى كمية البكتيريا الي انا عزلة الأنموذاء كده مليون فى المية هي جاية من الميروس طيب اعملها استرائيوزيشن ازاي قلت ان انا عندي حاجة اسمها ايه الفلم او ايه الفلم اللهب بالأهب ممكن أو بالنار ممكن أن أعمل او بقطعة قط بحيطة قطنا مبللة بالأهب وأن أنا أمسح النصل بتاعي التكليل خلاص؟ طيب النقطة الأخيرة بالنسبة للتاب ووتا ألف ممكن أكون عايزة أعمل تكشن لللد لللد في التاب ووتا ألا جزيبها إيه هم حاجة خاصة كلنا عارفين اللد داره يعمل إيه فرانبيزم ده بيت جرام بس او بيعمل كوليكت على اول دوال على الضغط. خلاص طيب قالك الليت ده عشان تعملو ديتكشن في التو موتر قالك ايه ركزوا معايا على الكلمه دي بنعمل أفضل clothing over zahra يعني أفضل أفضل حافية طول الليل وأول ما يتنزل من الحافية هي دي اللي لعمل بتكشن فيها لللبس خلاص؟ يبقى لما يجيب لك في الامتحان sampling footer sample from there for lint تركز بقى lint ولا بكترين وبكترينوشتل ولا كميكا لو قال لك يبقى first to water from the there after closing yet. over, over zahra خلاص؟ طيب بالنسبه بقى للدريفن ويف والداوول الدريفن بيقول لي هو ستروم ها ده برضه اكيد هشوف كيميكال ولا مايكروبايولوجي لو مايكروبايولوجي بتبص في الاسترلاي التربه دي المفروض ان انا عندي الجزء اللي هو بتاع الترومب الأولاني المفروض ان انا اعمل له سترايزيشن برضه زي بتاعه الداوول بالظبط الحاجه اللي بعد كده لو كيميكال مجرد ان انا عندي القطر اعمل لها انسنج بالميه واخد عينه الصايه طيب بالنسبة بقى ديه اللي هو المحفور اللي هو البيت بقى نفس الكلام لو بقفل ولو كمي لو كمي كان بقفل بياردل كده نعمل رنس نجيب المياه ونضطيه في المياه لو غير روبي روشكا لا ما نشط دي عشان دي بقى نفس السكرتس اجيب بطل دي تسكيف. دي تسكيف بتاعه دي البطل دي فيها عدد واحد مربوط في بالنك واحد مربوط بالبيس بتاع زي الصوف كده خلاص المفروض الحمل ده, ده طبعا من السوبر او الكورته المفروض الاساسه دي لها حدين حد مربوط بالنك بتاع البطل وفي سوفت في البيس بتاع البطل الموجود عادي أنا أنا أزيلها في البير، السخن ده عشان بس يساعد إن الإزازة تنزل طيب، بعد ذلك، مجرد إن الإزازة تنزل تحت أسرائي في الميا، في اتجاه عمودي، هتبدأ الميا تتجمع لي وارجع تاني أنفح بس مركز، زي ما أقول، عشان ما يزور ليشتها الإزازة ليشت، لابد إن دي تبقى أسرائي وبعدك كده عشان في الامتحان الناس تتفقوا الدنيا الفعضة فرص؟ الكلام سابق من الأول إذا لو أنا هعمل كم إجابة مباراً إن أنا أخذ يحصل أصلاف له وأعمل إنسانج من البطن ربما أحفاه علينا طبعاً أي أجابة طريقة بس إنها بس بالنسبة للوائد إحنا تلت البطن اللي عندي لها بس أو فيها لوت أو دو روبز أو تو كور واحد متصل قصة وواحد من بس تلت نافي الحاج للوائد خلاص. طيب بالنسبة لي السيرفس قوضة؟ نفس الفطرة بالظهر بس قالت فيه احتياطات او فيه حاجات معينة قالت ايه لو انا عامد ريفورف مش مشكلة او انا باخد رديان فعلا ها عامل علامة في الكشف مش مشكلة مش هو ده الاسميش دي الاسماء طيب خلاص مش مشكلة عامل او انتو ما كتمتولش انا الى الوقت باخد قريبها لا او باتس اكشان هكروس اشو بعد سه، ان شاء الله ركزوا الشباب مع بعض بيقول بالنسبه دي السنسر لو انا عايزه اجمع منها عينه وانا طبيعي ان انا مفروض ما اروحش اخد من على الضفاف او اللي هو ريفر بانك المفروض ان انا بدخل للسنتر بتاع الوتر سورس وابدا اجمع منه العينة عشان اتجنب بقى اللي هي الايه الانيمال ويس او بلانت او, أو ايا كان الحاجات دي يبقى انا اجيب من السنتر قال لك تجيب من السنتر سواء ان انت بتقف على بريدج على الكوبري او ان انت عن طريق بوت او مركب بتجمع عينات الميه طيب دي حاجه الحاجه الثانيه قال لك نفس الموضوع إن ده عينات الميه من على السطح لا بد ان انا انزل تحت مستوى سطح الميه واجيب العين ليه تركز مع بعض لان قال لك ان الشمس بتبقى لها دايركت افكت على الميه نقولنا من ضمن الحاجات اللي بتلعب في الفوليشن بتاع الميه السطح فانا معرض من سطح وتعتبر الشمس هي المتفرا الغيه وعماله تاثير عليها كويس ويديني بقى انتيكيشن لا المفروض ان انا من تحت مستوى سطح الميه ابدا ان انا اجمع العينه خلاص يبقى انا ما اخدش من او اعمل السنتر بتاع الوتر سورس ما من على الريفر باك وان انا اخد من, من مستوى تحت سطح الميه طبعا نفس الكلام ان انا لما هاجي هاخد لي ازازه او هعمل مية كبيروشكال إبزانيشك البطل اللي عندها تباسترالي لو كيميكال قلنا مجرد ان احنا نعمل لها رينسك وناخد بها عينة الماء الحاجة المدين قوي لما انا ادخل العينة يفضل ان انا اخلي اتجاه الخاتحة بتاعت اللي الموجودة في اتجاه ولا عكس عجز. اكيد عكس اتجاه الماء علشان نسهل عملية الفيلم بتاع ايه خلاص؟ طيب في ثلاثة نقطة نومين صفحة رقم 16 نركز بها في نقطة انه ممكن تجسحه غلط او كمبليه ثلاثة نقطة نومين ممكن كمبليه كمبليه ولك لو انا مضغطة سامبل four analysis of trace element should be should be او ده بطل محجود بكونتين كاذب النقطة التالتة سامبل four analysis of nitrate المفروض البطل اللي عندي تحتوي على كاذب نقطة التالت وأرضو عشان لو انا هجي حلّل الهاردنس أو الكاسب أو النارنزيان المفروض البطن تحتوي عليه المفروض لو انا هعمل الاناليسيس دي تريس إليمنت أو بنقول لابد ان البطن اللي عندي تحتوي على HNO3 لو هعمل بتكشن النيترين تحتوي على البوريك أسد لو هعمل بتكشن الهاردنس الكاسب والنارنزيان المفروض ان انا أو من الطبيعي أو من السهل ان انا اعمل كمزافريشا من غير اضافة المادة اللي بنقول عليها بريزيرفة مادة حفظة مادة حفظة بنقول عليها بريزيرفة سوال مادة بقاسل او ايش ايه اللي قوزة الحتة المهمة بقى قلتها البوزية البطل اللي عندي انا قلت في الاول ما قلتها مصنوعة من ايه؟ من البلس بس هو قلب في استثناء لو انا عاكسة اعمل التكشن بالسوبيا او بالسيليكا المفروض الكونتينر او الوطس اللي تتبق عندي ما تبقاش من البلاس ممكن تبقى بلاسك اكده كده كيميكا صح؟ اعمل التكشن بكيميكا فأكد ان انا مش عاملها استراليزيشن في مقلاش عادي فهو قالك هنا في الحالة انت بقى ايه؟ انت بقى بلاسك لو هعمل التكشن لأي حالة تانية مثلا هنا مثل الورجانيك مطر المفروض الأجزاء اللي عندي بقى مصنع من البلاس. اللي هو عبارة عن الديشينج، الصوديوم، الصوديوم أو السيليكا. المفروض الكونتينر اللي عندي ما بقىش مصنع من البلاس ممكن يبقى مصنوع من إيه من البلاستيك. يبقى السكشن بتاع هذا كان عبارة عن إيه؟ عبارة عن أول حاجة أخرناها جنب requirements بتاع وياه. أخرناها جنب significance أو importance. ها أخرنا دي requirements أو other عليه مصنع أخذنا السكيمة أو الموطة بعد كده نقطة examination كان الخدف أو الـ A أو الـ objectives الموطة تايلة السكيمة دي بدأنا أخذها منها أول حدثين نقطة examination إن شاء الله سكشن جاي هنأخذ الـ physical examination pH من البي PH وإن شاء الله أنا لأديكم سكشن خلاص؟ فنبدأ بقى أن خلاص نحن اللي كان لدينا عليها هي الـ objectives ويهي نقطة examination تملكم السيلة؟ اه طيب بالنسبة الشطة بتاعي ايه هايشه؟ في السيلة برضو حمتبطت حانة على جوز بتاعي ايه؟ عندناها صفح التان مية خمسة وصف اه اه اه اه الحاجات دي انا بحديدها تحس لما انا جالك الكتاب اشوف الناس اللي عملوها واللي ما عملوهاش يعني هو الدالهه المحدده دي ايه اللي انا ابص عليه صفحه 2 انا عادي بيقول لك ايه الاستيشن اوكسي هو 2 استيبل ركز بقى مع بعض كده ثاني طب الاستيشن بتاع CO2 استيبل اللي انا بقول دي مساله بالنسبه 50% ناس تيجي في الامتحان مع المسألة بتاعكم الهتوبة. يعني إما المسألة بتاعكم الهتوبة تيجي إما المسألة دي هتيجي. فإيه ما أتوقع ان انت تكتبون إياه؟ هتكتب الخطوات أو السوابط. لأننا كنا بناخد ثابت وبعده خطو. السابق وبعده خطو. أنا عايز أقابكم هنا الخطوات السببطة. المفوض انت أحفظها. عشان تكمل ديها دي المسألة. خلاص؟ خطوات السببطة بدأت المسألة. هو سي دي انا عايزة دي بتاته التبروه التبروه بتاعي بتكشل اضاري الرسمة بتاعيها الرسمة تترسم هنا الصفه دي الميكروبيوشجا الانساميناشن صفح اثنين اثنين طبعا الميكروبيوشجا الانساميناشن هتكتبون ليه الميسولز الست دور او الخمس دور اللي اخدناها جسم الصريح ولو في رسمة بسيطة دي. ال... ال... ال... الاسم والرسمه بس نعم ده كتير ده الساتر صفحه 203 البس اوف ايه تمبرشر فيشر ميت عايزاها برده الاسم والرسمه لان الرسمه دي ممكن برده يجيلك سؤال في الامتحان قلنا الصورة ممكن تيجي له مطبوعه يقول لك الصوره دي ايه والجهاز بتاع ايه وتستخدمه فين فالاسم والرسمه انا مش عايزه كلام شوفوا الضيعه شويه باركويتي الاير يونييتي نفس الكلام الاجهزه صف 204 والاير موفمنت ثلاثه دول ميتين قوي مبلش اليونييتي في الاير فيها في الجلد بتاع الصف العادي فمش عندي ولا وجدسه عليه ولا وجدسه عليه خلاص ده اللي انا النهاردة عملت البوزية بتاعت اللوكة الهنسكبشن عملنا المسكينة المسكينة صفر اقول تاني مية سبعة واربئين مية خلاص؟ كده عرفنا ايه لايجي حال ناخد رضيات ده لیسه لسه